الذين كفروا وصدوا عن سبيل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عليهم وَنَنَزَّلْنَا مِنَ الْكِتَابِ بَيِّنًا لِّيُرْجَىٰ بِهِ أُمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى إ النبهائأ أُبُ بر العذوان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا وَافِ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وَاللَّهِ آمِنْ فَذِقُوا وَانْتَظِرْ أَن تَأْخُذُونَا أَيَّ الله مَا يَمْلُكُ مُنْغِبُ بِهِ وَلَئِنْ عُدْنَا إِلَى مَأْوَى الْقِيَامَتِ مَا فُنتُمْ فِي وَنَحْنُ شَأْنُ اللهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَنَكِي وَطِرُ مَنْ إِنْ شَاءَ One enus